La ila سبحان الذي, رفع سبحان الذي رفع السماء سبحان الذي أرس الجبال سبحان الذي بسط الأرض سبحان الذي كون البحار سبحان الذي أجر الأنهار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 سبحان من هو مطلع على خزائن القلوب سبحان من هو مطلع على خزائن القلوب سبحان من هو غني لا يفتقر سبحان من هو جواد لا يبخل يا ذا المنن السابغه يا ذا المنن السابضه ويا ذا الرحمه الواسعه ويا ذا القدره الجامعه يا من توحد بالملك يا من توحد بالملك يا من لهيبته يا من لهيبته وخضعت الرقاب لعظمته اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت نور السماوات والأرض ولك الحمد انت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق ولقاؤك حق وقولك حق والنار حق والجنة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمنا وبك امنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسرفنا وما اعلنا وما اسرفنا وما انت اعلم به منا انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت سبحانك إنا كنا من الظالمين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 تباركت ربنا وتعالي اللهم لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما اعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب نستغفرك اللهم من جميع الذنوب نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك اللهم انا نعوذ بك ان نضل او نظل او نزل او نزل او نظلم او نظلم او نجهل او يجهل علينا اللهم انا نسالك النعيم المقيم اللهم انا نسالك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول اللهم إنا نسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف اللهم افتح قلوبنا لمسامع ذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك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 اللهم قر اعيننا بصلاح ابنائنا اللهم ارهم الحق حقا وارزقهم اتباعه وارغم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه اللهم تب على التائبين واغفر ذنوب المذنبين واغفر ذنوب المذنبين, وغفر ذنوب المذنبين, وغفر ذنوب المذنبين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 واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وفقني أمرنا لما تحب وترضى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 اللهم كل إخواننا المستضعفين في الشام وفي العراق وفي فلسطين وفي اليمن وفي أفغانستان وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم كن لجنودنا المرابطين على حدود بلادنا اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم اللهم كن معهم ولا تكن عليهم اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام اللهم داو مرضاهم اللهم تقبل موتاهم اللهم تقبل موتاهم في عداد الشهداء يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم ارحمنا إذا صرنا الى ما صاروا اليه تحت الجنادل والتراب وحدنا اللهم يسر حسابنا اللهم يسر حسابنا ويمن كتابنا ويمن كتابنا واختم اعمالنا بالصالحات واختم اعمالنا بالصالحات الى هنا الى هنا ووقفنا بين يديك ووقفنا بين يديك وأقبلنا راجين, لما لديك واقبلنا راجين لما لديك فلا تخيب رجاءنا واعطنا سلنا واجب دعاءنا اللهم انا نعوذ بك من اهوال يوم القيامه اللهم انا نعوذ بك من اهوال يوم القيامه اللهم انا نعوذ بك من اهوال يوم القيامه ونعوذ بك ان يحل بما سخطك لك العتبى حتى ترضى ولك العتبى اذا رضيت ولك العتبى بعد الرضا يا من يملك حوائج السائلين يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمائر الصامتين يا من لا يزداد على السؤال إلا جودا وكرما وعلى كثرة الحوائج إلا تفضلا وإحسانا اللهم انا نسالك من فضلك وجد علينا باحسانك وجد علينا بإحسانك وتقبل اللهم دعاءنا وتضمن اللهم واعتق رقابنا من النار رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب ابائنا وأمباتنا من النار اللهم إنا نعوذ بك من النار ومن حر النار اللهم يا ربنا ويا خالقنا ويا رازقنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة نسألك الفردوس الأعلى من الجنة يا كريم أكرمنا يا كريم أكرمنا يا كريم اكرمنا يا ربنا ويا خالقنا ويا رازقنا انت مولانا انت مولانا وانت خالقنا يا رب يا رب يا نسالك القبول نسألك القبول نسألك القبول اللهم اجعل اعمالنا خالصه لوجهك الكريم اللهم تقبل صيامنا وقيامنا اللهم تقبل صيامنا وقيامنا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم